صلى <تصفيق> الله عليه وسلم لانه Al-Mujtama'an dasulur al-Rufat wal-Mahakak, wal-Burr wal-Muadda, waqamah, Rabbuk, an-la ta'abudu ilahiyyya, wa bilwari ilahiyyya, wa bilwari ilahiyyya, imma yadluhahna min takabibak, akaduhuhumaa ukilahumaa, falaa takul lahumaa uf, wala khanahumaa, waqshu في كل كتاب تنسي به انشغال عن اماكننا او تقتنع به الارض ومن محفة الكرام هنيئا لكم محفة هذه الخيرية وهنيئا لكم هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها القارئ مني متغسكا مجدد له في كل حال مبجلا هنيئا مليئا والدات عليهما ملابس أنواري وفتم تشرفكم ورب الذي لا اله الا هو كم تشرفتوا فريق واهل الله في هذه الدريه وجزا الله كل خير من ساهم في هذه الخلافات المباركه بتعليل او دعن او ريع صلاتاً في ذرياتهم وساعداً في أرزاقهم وأشكر صاحب صاحب السموين والأدين الأنية والأدرون وإصدرني أشعر إن سعود عبد العزيز على هبادرته وجعمه الكبير لحفظة كتاب الله لتباعة وتعالى وتكريمهم ورعايتهم ورعايتنا جمتهم وأثني بالشكر بكل من ساهن في الله. ثم ادعو الله تبارك وتعالى. تنجم معنا في بيت من بيوت. ان يجمعنا في الدوز الاعلى. مع النبيين والسفقين والشهداء والصالحين. وهسون اولاد رفيقا. ومع اباها. iphati wa s-salamu <laughs> alayhim wa rahmatullah wa rahmatullah